اثنان. استمع إلى الكلمات واعدها. كتب. جلس. خرج. درس. دخل. دفتر حمل. دفتر. قلم. أحمد. ذهب. علي. مدرسة. كُتِبَ فَتَحَ لَمَعَ